ولكن الله يذكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى, القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله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 لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم أنفنتهم وأيديهم وأرجلهم, وأرجلهم بما كانوا يعملون يوم تشهد عليهم أنفنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون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 أولون أولئك مبروؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت غير بيوتكم حتى تستأنسو حتى تستأنسو وتسلموا على أهلها